قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرد من خلاف ولا أصلب وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى